في <تصفيق> قومنا ليس هناك اسألوا الذين من جميل لا اذكره او اذكره دين ذلك او على يا صاحب الرجل من هذا المساري أنشبه إذا إذا لنا لكسار وإذا أردت ستبقنا إلى رجلته وإذا لديك شر الله بسم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم كل نجم نداء من كل غاب انما يوم القيامه فمنجى ذي عالي عاله الغيه متى قد جاء بسنا بس الإيمان والإجاب. ونحن الان انت سليم خريف خريف. راكب الكريم. الجيد الجيد. الجيد الجيد. الجيد الجيد. على السماء. والذي فتحزن في الهرض على سوافها. وغير حس السماء. <تكير> أن يكون يا اي جميلين في الرواء والطهرين مثل العربيه والعالم الثاني شعرت قطرات تمطر شيء شيء شيء الزهطه على مدينة حدثار المؤمن الذين في شهد عيد بالفضيله قطرات شيء شيء من حب الحيه فكان ربات المال والناس نعيش الراه 20 مسلمين ليد الفكر الحقيقي الحقيقي وجهها عليه جامعه العالم القراني في هذه ضاهيه الصناديه على الله او اطلبني وعلى الله dit le certificat no Amen. أي الله الله الله الله. ما سیدنا هستان هو طلع كده وجوب واحده على سمعنا سيدنا سمعنا يا رب وعد وعد كده ده بتاع المولى التليفون جوه بس الله الله ربنا يرضى عليك بسمع عليك الدنيا ولا لا انا بس مش بيعني بسمع بس او لك لا ما من ما يركبوا سلم يا رب <تصفيق> <سلم> يا <ربي. تصفيق> يا الله ويا الله ورسوله ايطال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 الرجال والله تعالي يا ياما في الامر في اجتماع بس الله سعی کن والله على سيدنا النبي اللهم صلى عن النبي اللهم صلى على <النبى>, النبي كمان يا سيدنا ربنا كمان يا محمالي كمان الفيوم انت نعم كده يا عبد از ویدیو عندهم رحمة الله الله ای the problem is Yes yeah. ايدو ربنا يحميك وقف يا سيدي نعم نعم نعم شغل ولا بلاش النبي الله الله الله Well, I السلام عليكم يا رب يا رب يا رب يا رب السلام عليكم يا رب يا رب يا رب السلام عليكم يا رب يا رب يا قال القارئ ان ديون مدينه اسيوط وديانها متداوله ووقوفها طبيعيه وصاحبها الحج محمود شحاته حسين السيد الموقف السيء مخاطرا جمرا تتعرضها اولاد وراء هذه اليه الشكر اهلا اعزائي احب الله <سؤال> ما شاء الله الله عليه عجيب الله وتبارك جميعين 8 و عشان انا على ركبك الله وساعدني سبح الله والعليع علينا من ناحيه ذات ربنا لا ينقض بكي في السماء وذاكنا لنا على جاء العشقان الرحمن لا خلق سمع موسيقى العاليه فهو عالي وحده كل وقت يوم ومجد كل شهر وكل ساعه يا رب ومن يقين الشهر ولفات ولا من شيء ورضي هذا وهذا وعند العرش على هذا اذا فذلك يا فاطمان يا مريم صل على راهيه يا ائل عرشها يا رب انزل علينا يقول سبحانه يا عليه يا ادهي يخبرك بالطين ولا يعلم الناس اذ هذا اللّهُمَّ اَعْلَمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاعْلَمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاعْلَمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاعْلَمْ بَعْدَ والبي سر في ع على ج فياف واللي ك في م الوق ليس ودع ش ت المله ع واللاعاجل الم ت ش جاات منفدي تقاشر الش سمع شرطة عجلة ببديلة الكائمة أرشد تشيء مستفى الثقاب أنقال عظيم العلم خذنا تدرينا نجدان نعيش الآن عشرين تشيء عدد السكر الحبيب يلوها عدد تشيء عدد العلم تشيء عدد العلم تشيء عدد العلم يا ليلي يا ليلي يا طير القارع اشوقه يغدو ارحال القارع حكي الخير والخير هذه الماء يا اصل قومي وانت في انا نعلم انك وجدت